شكرا لك أختي المباركة المحبة ربي بارك حياتك والسلام إلى كل الأحباء في الغرفة مسلمين مسيحيين يهود لا دينيين وملحدين والسلام إلى كل إنسان ربي بارك حياتكم جميعا وأهلا ومرحب بكم في غرفتكم إن جيسوس all things have become سعيد بعد غياب طويل بنعمة الرب يسوع نرجع مرة أخرى لمحاضرات يوم الزبت وأشكر الغرب إن مبارح أيضا بدأنا في غرفة أبونا زكريا الخدمة اللي كانت أيام الجمعة الناس اللي بيتابعوه معنا أهلم بك أخذ فرحة رب يباركك وأهلم بكل الأحباء اللي بيسلم على التكست رب يبارك حياككم كن جنيعا كنا في الآخر مرة لو فاكرين من فترة بنتكلم عن سفر دانيال الناس اللي كانوا متابعين معنا أرجع انه يكونوا موجودين وفاكرين صفر دانيال اتناولنا منه أجزاء كبيرة بنعمة الرب النهاردة هنكمل الأصحاح اللي احنا ماكملناهوش المرة اللي فاتت والمرات القادمة إذا شاء الرب وعشنا نكمل في سفر دانيال اتناولنا المرة اللي عدت حلم نبوخز نصر طبعا بعد ما تكلمنا عن السلاسفتية تكلمنا عن حلم نبوخز نصر والنهاردة هنكمل حديكم فكرة عن الأديم الناس اللي ما كانواش حاضرين معنا وبنعمة الرب يسوع النظيف الجديد والنهاردة نشكر الرب حتكون عندنا صور حتشوفوها إلى حد ما حتسهل علينا وبشكر الأحبال بيتعبوا على الويب سايت اللي بيرفعوا الصور بشكر الأخ روماني نهاردة تعب ورفع الصور الرب يباركك وهنا نتابع مع بعض وتكون فرصة حلوة أنه نتعلم من بعضنا الناس اللي بيساعدون على التكست وبيحطوا ايات انحقرة من دانيال 7 من الاصحاح الاول من العدد الاول للآية رقم 8 فياريت الاحباء اللي بيساعدوا في الايات على التكست يساعدون في وضع الايات من دانيال 7 من الاية الاولى الى الاية رقم 8 <تصفيق> طيب تدري تتحطي باتتابع معايا في السنة الاولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورأى رأسه على فراشه حينئذ كتب الحلم واخبر برأس الكلام قال دانيال كنت ارى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف زاكا الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى تتفى جناحاه وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأرطي قلب إنسان وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع وبين ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له قم كل لحما كثيرا وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانه بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وسحق وداس الباقي برجليه وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعضاء خلونا لحد الآية رقم 8 الآية رقم 8 من 1 لـ 8 هي عبارة عن إعادة للحلم الذي رآه نبو خز نصر والذي احنا شرحناه بالتفصيل والذي لنا هعيد يعني هعيد إجمالا مع هذه الرؤية بنشوف هنا أربع ممالك الأربع حيوانات عبارة عن أربع ممالك اتهدت الشعب الذي كان يعرف الله قديما أربع ممالك على مر التاريخ سنرى مملكة مملكة وإزاي النبوءة هنا في دانيال كانت دقيقة والرؤية عجيبة جدا لدرجة أن البعض يقول كيف كتب دانيال بهذه الدقة خاصة أن الأحداث لم تكن قد وقعت بعد <تصفيق> إذا كان نبوخذ نصر شايف الحلم ده زي ما هنشوف دلوقتي زي ما هنشوف دلوقتي الـ الرؤية بتاعة نبو خزنصر نبو خزنصر رأى نفس الرؤية ولكن رأاها في تمثال تمثال جميل جدا رؤية نبو خزنصر شاف نفس الممالك الأربعة الباطشة التي تطفش بالناس قديما بعنف وتريق الدماء إلا أنه شاف في شكل تنسال جميل هكذا أولاد العالم غير أولاد الله نشوف دانيال شاف الممالك على حقيقة شاف الممالك هي فعلا قوى شريرة تطش بأولاد الله غير مزينة أمامه ليس لها شكل ما تلمعش ما تخدعش لا هي كما هي وده الفرق بين نظرة أولاد الله ونظرة أهل العالم تشوف الفعل اللي قدامك فعل مقنن ان هو خطية وزنة ناس تشوفه وتمجده لكن أولاد الله يقولوا لا ده مش ممكن ده زنة الفرق بين الإنسان اللي ماشي مع ربنا عيونه مفتوحة شايف كويس زي بنيال كده يمثل أولاد الله اللي بيشوف الأمور على حقيقته بينما نبوخذ نصر شاف نفس الممالك لكنها تمثال جميل جدا ممكن لأخر رمان يتعب يحط لي الصورة رقم واحد لو سمحت نشوف مع بعض الصورة رقم واحد اللي هيحطها أخونا روماني اللي شافها نبوخة بنصر افتحوا معاي اللينك اللي قدام الاخر روماني كده قدام اسمه ده المنظر اللي شافه نبوخة بنصر فتحت معاكم الصورة بس أطمن فتحت معاكم الصورة طيب ممتاز ده المنظر اللي شافه نبو نصر تنسال جميل جدا زي ما حنشرحه بعد شوية نفس التنسال ده ونفس التفاصيل بتاعته إلا أنه دانيال شاف الأمر كحقيقته كواقع إنها ممالك تبطش بشعب الله أو بأولاد الله أحيانا بننبهر بأشياء في العالم ننبهر بما يقدم العالم من زينه ولكن عين أولاد الله تختلف عين أولاد الله ترى ونور المسيح يقودها سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل يريد تحطط الآية دي حلوة جدا سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل بنشوف هنا في الجزئية الأولى من الآيات اللي احنا قرناها مع بعض بيتكلم عن رؤية دانيال بيقول وأخبر برأس الكلام رأس الكلام يعني أساس الموضوع اللي أنا هتكلم عنه وأخبر برأس الكلام يعني أنا هتكلم عن رأس الموضوع الأساس كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هاجمت على البحر الكبير كتاب المقدس دائما وفي أغلب الأحيان الرياح وهياج البحر بيشكل الأتعاب الموجودة في العالم الآلام الضيقات المتاعب هاجمت على البحر الكبير بالممالك التي تحيط بهذا البحر البحر هنا المتصوب بيه البحر الأبيض المتوسط اللي كان عبارة عن بحيرة في مملكة الدولة الرومانية بعدين لما هتيجي وسموه البحر المتوسط من ذلك الوقت الذي يتوسط هذه المملكة الرومانية من ذلك التاريخ سمي بالمتوسط هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف زاكا يعني الحيوانات الأربعة مش زي بعضيها الضيقات مش زي بعضيها الآلام اللي حتقابل أولاد الله من أربع ممالك مختلفة الأول كالأسد وله جناحا نسر علشان نشوف الأربع حيوانات في البداية عايز الأخة روماني يحط لي الصورة الثانية ونبدأ مع بعض نشوف الأربع ممالك وشكلها واتجاهات أو هي إيه لو سمحت أخي روماني يحط لي اللينك الثاني شكراً لك افتحوا معي اللينك الثاني ده لو سمحت هنشوف الصورة الثانية نفس التمثال لكن في تعريف لأجزاؤه الرأس من ذهب رأس التمثال من ذهب والكتفين والصدر من فضة ده اللي شافه نبو خز نصر نبو خز نصر رفض يحكي الحلم طلب انه اللي يجي يفسر الحلم هو اللي يحكي أنا شفت ايه كان عجيب كان رجل زكي عارف لو حكى الحلم كل واحد حيجي يكذب ويقول اي كلام هو رفض قال له من اللي هيجي يحكي للحلم يقول لي في البداية انا حلمت ايه والرب كشف لدانيال هذا الحلم وعشان كده سجد نبو غز نصر في الاخر لدانيال الراس من زهد الكتفين والصدر من فدة الوسط والفخزين من نحاس الساقين من حديد الأقدام من حديد وخزف وتحت كده بتشوفوا حجر قطعة بغير يد حجر قطعة بغير يد ومع بعض واحدة واحدة كده هنشوف بنعمة الراب يسوع ازاي رأى دانيال هذه الصورة هذا التمثال في صورة اخرى وفي شكل اخر نشوف اللينك التالت الصورة التالتة اللي فسر دانيال اللي درسناها من شهرين ثلاثة شكرا اخرمان افتحوا معايا ودي لو صبحت الصورة التالتة شايفينه قدامكم تفسير دانيال للحلم في عهد نبو خزنصر وقدام نبو نصر. ان رأس الذهب هي مملكة بابل التي انت ملكها رأس الزهب دولة قوية ودولة غنية كانت دولة بابل الصدر والكتفين مادي وفارس فضة وشاء لحظه الكتفين نادي وفارس دولة اليونان النحاس وتقوم دولة ثالثة دا النحاس اللي شافون بو خزنصر اللي هي دولة اليونان والساقين من حديد وهي روما التي قامت بعد اليونان ثم بعد ذلك ضعف هذه الدولة لأنه ظهر فيها الخذف في القدمين والأصابع ثم بعد ذلك الحجر الذي ضرب التمثال الذي قطع بغير يد انسان وهو إشارة إلى شخص المسيح المولود بدون زرع بشر ما كان شلو أب من البشر وكيف ضرب هذا التمثال وأصبح هذا الحجر جبلا عظيما جدا رأسه شخص المسيح له كل المجد نرجع مع بعض للآيات وصلنا إلى الآية رقم أربع شاف إيه بقى بنيال الأول كالأسد وله جنحا نسر وكنت أنظر حتى تتفى جنحه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأطي قلب إنسان ده الحيوان الأول اللي مقابل لرأس الزهد يتعب قطلنا اللينك الرابع يأخر ماني لو سواحي شكرا اللينك الرابع يفتحوه تقريبا بالشكل اللي شافه دانيال تسد وهذا الأسد له جناحان نسر ده مقابل الراس الذهب مقابل راس الذهب اللي شافه نبوخذ نصر في الوقت اللي شاف نبوخذ نصر راس ذهب ذهب ذهب العالم كان بنيال يرى الأمر على حقيقته أنها مملكة قاسية ستبطش أيضا بالكثير من البشر فهنا إذن الأسد هو مملكة بابل والجنحان نسر علامة على السرعة وعلامة على القدرة على التنقل بين مكان وآخر ونقرأ أن في الحفريات الأثرية وجد أن ملوك أشور ملوك بابل في نقوشات أثرية كانوا يشكلوا ويصوروا على شكل نسور مجنحة أو على شكل أسود لها أجنحة ونحن نعرف الأسد وكيف يشير إلى القوة والهيبة إذن المملكة الأولى هي مملكة بابل وربما معنا هنا إخوة ينتسبون إلى هذه الحضارة العريقة مرحب للإخوة من العراق إذا كان من بابل أو أشور أو كلدان ربي بارك حياتكم وإحنا بنعرف أن نبو خذ نصر نفسه قيل عنه هذا الكلام أنه حدث له نوع من الجنون سبع سنوات وكان يعيش مع حيوان البرية وكيف أنه بعد ذلك عاد وأعطي قلب إنسان فالكلام رائع جدا وبدقة عن شخصية نبوخذ نصر وعن مملكته وهذا الكلام تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد بعد كده؟ في الأجزاء اللي احنا أرينها في بداية الآيات بنوصل للآية رقم خمسة وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له قم كل لحما كثيراً وهنا بنشوف ذي المملكة الثانية اللي حيكون لها القوة بعد مملكة بابل وهي مملكة مادي وفارس الضب هنا بنشوف إشارة إلى هذه المملكة وبنشوف على أنه بين أسنانه سلاس أضلع وقيل له قوم كل إشارة إلى كسرة الغزوات والاحتلالات اللي حيث تمارس هذه المملكة وإلى أي حد سيبطش أيضا بأماكن كثيرة جدا وبنشوف على أنه وبنعرف إذا كان الدب ليس في قوة الأسد لكنه أيضا حيوان ضاري وعنيف جدا ويفتك بالفريسة وممكن نشوف مع بعض الشكل تقريبا اللي شافه دانيال في الرؤية حط لنا يا سيد رماني لو سمحت الصورة اللي بعد كده شوفوها معايا لو سمحته افتحوا اللين كده بنشوف هنا حيوان آخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جند على جند واحد لأنه كان في دولة أقوى كانت ماد الأقوى في الأول وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه زي ما شايفين كذا في الرسم اللي قدامنا اشار إلى الفرس الذين أيضا احتلوا العالم القديم في فترة من الفترات بعد الدولة البابلية ربما الثلاث أضلوا إشارة إلى الثلاث اتجاهات التي غزى فيها ربما الشمال والجنوب والغرب أيضا وصل إلى مناطق إرمينيا في الشمال إلى مصر في الجنوب وفي الغرب إلى اليونان وتركيا أيضا هم كل لحما كثيرا مش بس لحما. لحما كثيرا كانت دولة الفارس دولة غنية بعد أن احتلت مناطق كثيرة كيف أنها فرضت ضرائب عالية وأصبحت دولة من الدول التي يشار لها في ذلك تاريخ في غناها نعم ضحايا كثيرة إذن الأسد أنا عايزكم تركزوا معايا مش عايزكم تضيعوا الأسد اللي شافوا دانيال شافه نبو خذ نصر رأس من ذهب الدب اللي شافه بنيال شافه نبو خذ نصر الكتفين والصدر من فضة مش كلا طيب نقرأ الآية اللي بعد كده آية رقم 6 حطوه علينا على التكست لو سمعت وبعد هذا كنت أرى إذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر وكان للحيوان أربعة رؤوس وآطي سلطانا شايفين الكلام ده حيوان آخر مثل النمر له على ظهره أربعة أجنحة طائر وأربعة رؤوس كلام عجيب هذا يشير إلى أي مملكة مملكة اليونان وحنشوف الدقة الموجودة في هذه النبوة ممكن الأخر ماني اتعب لنا لو سمحت الصورة اللي بعد كده افتحوا معايا اللين كده مظبوط كده هذا ذو القرنين الحقيقي ذا اللي كان بيقصده ربما اللي بقولك ذو القرنين ومش عارف دمين بتشوفوا كذا معايا دولة اليونان وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنح الطائر وكان للحيوان أربعة رؤوس وآطي سلطانا مملكة اليونان شاف نبو غز نصر هناك ايه اكتبوا لي كده اشوفكم صحيح النمر ده شافه نبو نصر عبارة عن ايه النحاس ابراض عليك النمر حيوان شرس جدا من الحيوانات الشرسة المعروفة النمر معروف بسرعة الانقضاض على الفريسة وبنعرف الإسكندر الأكبر في سنوات قليلة جدا غزى العالم القديم كله تقريبا شوف ليه أربعة أجنحة مش جناحين زي بابل هنا ليه أربعة أجنحة سرعة الفتوحات اللي قام بيها اللي قام بيها الإسكندر الأكبر في سنوات قليلة جدا اخذ كل العالم القديم تقريبا امبراطورية اذا كان الفرس او الهند او سوريا او مصر وغير ذلك وصل الاسكندر الاكبر وده اللي شافه هناك النحاس. لكن دقة الرؤية انه شاف اربعة رؤوس للنمر والتاريخ بيذكر التاريخ المدني العالمي الدنيوي بيذكر انه لما مات نبو نصر ليس له وعيس ملوش حد يورسه فقسمت المملكة لأربعة أقسام أربعة رؤوس على القواد الأربع أكبر قادة عنده في الجيش خدوا الأربع أسموا على بعضهم المملكة بتاعت الإسكندر على أربع أجزاء اليونان أخذها كاسندر وتركيا لسيماخوس وسوريا إلى تخوم الهند منطقة العراق وسوريا وإيران وباكستان سلوكس, سلوكس الاثنين صح والبطالمة بطليموس أخذ نصر وليبيا وتاريخ البطالمة في مصر وبطليموس في الأدليفيوس الثاني اللي أسس مكتبة الإسكندرية له تاريخ أيضا في مصر نعم البطالمة أو البطالسة إذن الرؤية دقيقة جدا أنه يرى النمر له أربعة أجنحة السرعة والإنقضاد وكيف غزى العالم القديم بهذه السرعة وأيضا أربعة رؤوس كيف تنقسم المملكة بعد ذلك في واضح هنا دقة النبوة أو الرؤية ننتقل إلى الآية رقم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 وله عشرة قرون خلونا لحد الآية 7 عشان 8 هناخدها بعد شوية يعني إذن بنشوف هنا حيوان رابع بتكلم عنه مختلف ولحظه الحيوان الأول قال شبه أسد والتاني شبه دب والتاني شبه نمر دم له ما مجرد وحش مقلنا الشكله ممكن يكون زي ايه لكن وصفه بهذه الوحشية وطبعا كلنا عارفين هو الدولة الرومانية التي قامت بعد فاليسكندر الاكبر و ايضا كانت دولة كما ذكرنا ان البحر الابيض المتوسط كان كبحيره في في منتصف هذه الامبراطوريه الضخمه الكبيره نجد هنا اسنان من حديد حديد القوي اللي بيسحق بيدوس كل شيء لكن بيورينا زي ما شفنا في التمثال دي تاع نبو خز نصر انه الدولة دي في الاخر دي فيها الحديد مختلط مع الخزر خلونا نشوف الصورة حت كده يا صاد رماني لو سمحت الصورة شكرا لكم شوفوا معايا كده هذا الحيوان روما شايفين العشر القرون في وسط العشر القرون هناك قرن آخر بحنشوف بعد شوية مين هو وإيه هو لكن له أسنان من حديد طوي شديد جدا أسنان من حديد كبيرة وعشان كده بيقول أكل وسحق وداس الباقي أكل وسحق وداس الباقي برجليه وهو بالمناسبة الإمبراطورية بالنسبة للأربعة التي قضت يعني سنوات طويلة حوالي خمسمائة سنة قضتها الدولة الرومانية تاريخ طويل جدا سحق أكل وسحق وداس الباقي لم نعرف ازاي الدولة الرومانية سيطرت على العالم القديم وانه الرب يسوع المسيح ولد في هذه الدولة وهنشوف بعد شوية ايضا انا ما عندي صوت اعتقد في صوت هنا بنشوف, بنشوف عشرة قرون والناس دائما اللي بيسألوا القرون وحيوان له قرون أي بس دي رؤية تمفروض تفهم دايما الرؤية بتيجي دي رموز والقرون يمكن أن تشير إلى ملوك ويمكن أن تشير إلى ممالك ويمكن أن تشير إلى أجيال فانت لازم تعرف القرون مش هي يعني دي رمز رموز في الرؤية وهي سميت رؤية إذن داء الدولة الرومانية البعض بيرى أن الدولة الرومانية أيضا لها شكل جديد سيكون في مستقبل الأيام وإلى حد كبير هذا أمر رائع لأننا بنشوف ذي الوقت روما الجديدة في أوروبا الجديدة ولها شكل جديد وستكون فعالة ومؤسرة في المستقبل القريب وليس المستقبل البعيد عشر قرون في عشر أباطرة من نيرون إلى ديكليديانوس كيف اضطهدوا الكنيسة المسيحية اضطهد رهيب جدا وهذا ما ذكر في سفر الرؤية عن الضيق العظيم والذي أشير له بعشرة أيام أي عشرة أزمنة وهناك مشار لها عشرة أزمنة كعشرة أزمنة ملوك كيف أن النيرون كان بيشعل المسيحيين في روما روما كان بيولعه بالمسيحيين يعلق المسيحيين كده على العمدان ويشعل روما بأجسال المسيحيين هل تراجعوا لا ما ترجعوش هل قال لهم أنكروا الإله هل المسيح علم أنه إحنا في وقت الضيق ننكر المسيح وما فيش مشكلة المهم أنه يكون قلبك عامر بالإيمان لا ما علمناش كده المسيح علمنا من ينكرني قدام الناس أنكروا قدام أبي الذي في السماوات يستحقون مننا هؤلاء الشهداء انحناء يستحقون مننا هؤلاء الشهداء الذي أوصلوا لنا الإيمان بدمائهم وباعترافهم وباستشهادهم حفظوا الإيمان المسيحي ما كانوش خانعين ما أنكروش الإله ما باعوش الإله عشان شوية جزية مش عارفين يدفعوها لك حفظوا الإيمان السليم وعلشان كده المسيحي في كل عصوره لا يمكن المسيح عزبني زي ما انت عايز هموتك موتني انا رايح السماء انت فاكر لما هتموتني انا هارح مكان وحش بالعكس في هذه اللحظة التي اغمض فيها عيني هنا افتح عيني في الفردوس معلمش المسيح أتباعه الجبن والكذب والنفاق والرياء وإنك تنكر المسيح بس رايح السماء لا ما فيش كلام زي كده. من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماء ممكن واحد موجود في وسطنا ويقول لي طيب أنا عايش في السعودية دلوقتي وأنا مسلم عرفت المسيح هل اطلع اقول للناس انا مسيحي انا مسيحي انت مش مطالب انك تروح تطلع للناس تقول لهم انا مسيحي لكن لو سئلت هل انت مسيحي لا تنكر مسيحك ومسيحك الذي قال لا تنكرني هو القادر انه يرتب لك كل الأمور بعد ذلك الثقة في المسيح افتكرت الآية دي الوقت حطوها لنا كده على التكست لو سمحت زقادكم إلى محاكم أو إلى مجامع لا تهتموا ماذا تقولوا لأن الروح القدسة وروح أبيكم هو اللي هيتكلم هو اللي هيقول الكلام حطونا الآية دي لو سمحت فالطهنة متة عشرة فالطهنة عشر فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به ما تخافش أنا سأخط الكلام في حنكك وفي مركز فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل مهبأ أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين المجد لك يا رب أشكرك يا يسوع بل الروح القدس خلونا بدل ما تكون الموضوع بتاعنا جاف خلونا ناخد فترة صلى المدة 30 ثانية بشكرك يا سيد من أجل هذه النعمة بشكرك من أجل أنك تضع كلامك بروحك القدوس في أفواهنا نشكرك لأنك تعب الكنيسة وتعب أولادك وبناتك في كل مكان أن لا يهتم بما سيقول لأن روحك القدوس هو الذي سيتكلم فينا نشكرك يا سيد من أجل أن كل أعمالك معنا هي أعمال محبة ورأفة ومحنة نندهش يا سيد وأنت الإله تقوم معنا بهذا الطواضع العجيب لك كل المجد أمين ثم أمين فالمسيح له كل المجد سيضع الكلام في أفواهكم في أفواهنا بالروح القدس ما تخافش فبنشوف أنه في أيام نيرون وهو واحد من الأباطر العشرة استشهد الرسولين العظيمين القديس بطرس والقديس بوليس الرسول استشهدوا قطعت رؤوسهم وانبارح كان فيه سؤال لما كنت بخدم في غرفة ابونا زكريا ليه ربنا بيسمح بالضيقات فكانت اجابتي بصوا تلاميذ المسيح كلهم استشهدوا ما عدا القديس يرحن الحبيب نفي إلى جزيرة بطمس استشهدوا لأن في الضيقات والآلام والتجارب على الكنيسة تنتشر المسيحية في كل مكان لو كان في معايا هنا ناس من الأمن في مصر بيسمعوني هقولك كلمة فكروا فيها اللي بيعمل العمل دا مش انسان. اللي بيجذب مسلم للمسيح هو المسيح فأنت واقف قصاد المسيح خلي بالك اللي جاب أختي فرحة مثلا وهي محجبة لأنها تؤمن بالمسيح ما جابهاش واحد جابها المسيح فأنت بتقفوا قصاد المسيح والنتيجة النتيجة أنك هتتعبوا عن فاضي هتضيعوا مجهود ووقت على الفاضي ليه لأن اللي عايزوا المسيح هيعملوا المسيح سمعوني تاني تاني أقولي الكلام ده لو, لو, لو بيعمل الكلام ده وحيد ده أسهل شيء توقف وحيد أسهل شيء توقف المحبة أسهل شيء توقف مرمينة توقف مهاود توقف الأخطر توقف مونيكا أسهل وأسهل شيء لكن ازاي حتوقف المسيح مش هتعرف علشان كذا السجون المليانة بالمتنصرين النهاردة في مصر او في اي مكان اخر التعذيب اللي بيوضع على رأس الذين عارفوا المسيح ما فيش نتيجة انتبهوا انكم بتضيعوا وقت ومجهود على الفاضي فالذي للمسيح لا يمكن أن يضيع لا يمكن أن يهلك على الإطلاق بتاع المسيح محفوظ في إيدي المسيح صحيح يا أخوة فارحة نشكر الله العامل بإيمان وبصبط في كل الباحثين عن الحظ فإذا في عصر هذه الدولة العشرة قرون بنشوف الاضطهاب الرهيب الذي وقع على الكنيسة وبعصر ديقلا ديانوس توقف خلوا بالكم من التعبير اللي هستخدمه عصر الاستشهاد الجماعي لم يتوقف عصر الاستشهاد ولن يتوقف إنما الذي توطف هو الإبادة الجماعية للمسيحيين لكن هل في الاستشهاد؟ الاستشهاد عمره لم يتوقف ولا يوم في تاريخ الكنيسة خلوني ذو الوقت أحيي المسيحيين في العراق أحيي اللي بيتدبحوا كل يوم في العراق عشان مسيحيين كنيسة العراق التي بذلت دماء في هذه الفترة هذه الدماء ستكون دزار زرعت في العراق لنهضة قوية قادمة في المستقبل القريب الدماء لا تضيع الدماء لا تضيع لا تهدر فكل دماء تسفك من شهيد هي عبارة عن دزار تزرع من أجل مسيحيين جدد سيعرف الإيمان هو إيه اللي حصل في الدولة الرومانية إيه اللي حصل في الدولة الرومانية الدولة الرومانية اللي كانت بتاخد المسيحيين وتعلقهم أو تذبحهم إيه اللي حصل إن الوسنيين كانوا بيندهشوا لقوة المسيحيين وبيسألوا عن هذا الإله اللي جذب محبة هؤلاء حتى أن يوضع السيف على رقابهم ويقولوا لا وهكذا انتشرت المسيحية وهكذا تنتشر المسيحية الآن في الشرق وبقوة لأجل الاضطهاب الحاصل والواقع على المسيحيين من ناحية وعلى المتنصرين من ناحية أخرى فالكنيسة تنمو في الاضطهاد وإحنا شفنا في أعمال الرسل لما الاضطهاد وقع على الكنيسة بسبب استفانوس قيلت كلمة في منتهى الروا والذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي حدث بسبب استفانوس حصل إيه مبشرين بالكلمة جالوا مبشرين بالكلمة يعني عايز اقول ايه عايز اقول انه انت تطهد المسيحيين انت مش واخد ذلك انك بتدخل وتساعد في تنفيذ خطة الله وانت لا تعلم لما تطهد المسيحي وبيظهر كرمه ومحبته وشجعته وهو لا يملك من أسلحة العالم أنت كده بتساعد في إبراز شهادة للمسيح طوية لما اليهود حقدوا على المسيح وعلقوا على الصريب وهم مش عارفين فأنه بخطة المسيح أيضا أن يعلق على الصريب ما عملتوش حاجة خارج إرابتي ما عملتوش حاجة أنا مش عاوزة بحقدكم بحفظكم وكراهيتكم أنتم دخلتم في هذا المخطط ورفع المسيح الصليب من أجل خلاص العالم كله إذن الدولة أو المملكة الرابعة هي المملكة الرومانية التي بعد ثلاث قرون من المسيحية اسمه التعبير ده ونحط قلب كبير للمسيح أصبح الصريب يزين تاج الإمبراطور في روما أصبح الصريب يزين تاج الإمبراطور هل رفعوا المسيحيين سيف على الرومان ده ما كانش ليهم حول ولا قوة دول كان بيقدموا للأسود اللي يدرس تاريخ المسيحية في روما القديمة قبل المسيحية قبل ما روما تعرف المسيحية كيف كانوا بيخلوا الأسود جائعة وفي حلبة كبيرة والامبراطور جالس والشعب بيتفرجوا إزاي الأسود تلتهم المسيحيين تسحق عظام المسيحيين منظر مؤمن نعم منظر صعب نعم ولكن هذه الدماء التي سفكت في هذه الحلقات جعلت الصليب يرتفع على تاج الإمبراطور في روما وأصبحت العقيدة الأولى في روما هي المسيحية لا بسيف المسيحيين ولا بقوة المسيحيين وإنما بشجاعة المسيحيين وتقدم إله المسيحيين أمامهم لا تهتموا أنا اللي هتكلم عنكم فلو النهاردة بتشوفوا الدم مسيحي بيوسفت ثقوا تمام أنه الصليب سيرتفع عاليا في كل مكان بيسفك في دم مسيحي سيرتفع الصليب عاليا وسيمجد المسيح وحده من قلوب الذين يحبونه ويعرفونه ومن قلوب الذين قتوا إليه اتعب يا أستاذ رماني حط لنا اللينك اللي بعد كده لو سمحت افتحوا معي اللينك ده اعتقد ذاك جميع للصورة اللي احنا تكلمنا عنا في المرات السابقة والان تلخيص فتح معكم فتح معاكم طيب بنشوف رأس الدهب اللي هو بابل شافوا دانيال أسد والكتفين كتفي الفضة شافهم دانيال الدب واليونان شافهم دانيال النمر وهي دولة اليونان الاسكندر الأكبر بفتوحات السريعة ومملكة التي قسمت على أربعة أجزاء بين قادة الأربع بنشوف الساقين من حديد روما وهو الحيوان الذي سحق وداس الباقي وله عشرة قرون الأباطر العشر الذين بدأوا بنيرون وانتهوا بدقليديانوس وكيف سحقوا ودمروا وذبحوا المسيحيين في ذلك التاريخ ده فالخيص للجزئية السابقة نأتي إلى الحجر الذي رآه نبوخز نصر بالمناسب الرسومات دي لو حبيتوا تحتفظوا بيها لو حبيتوا تستخدموها في الخدمة الموضوع يعني بديه بكل محبة لكل مخادم ويحب يستخدم الموضوع ده في الخدمة والشرح خدوا وانت يعني مطمن ومبسوط واستخدمه لا مشكلة ممكن تستخدم الرابط تعمله برينتينج تاخده كرابط تعمله طريقة في powerpoint عشان تستخدموا لا فيش مشكلة هنا بنشوف بنصل الى الحجر شافوا دانيال ايه يا ترى الحجر ده شافوا دانيال على شكل ايه نشوف مع بعض الصورة اللي هيحوقها أنا أخونا روماني لو سمحت مشكورا الوقت اللي بيشوف في نبوغز نصر حجر قطع بغير يد إنسان عجيب إزاي حجر قطع بغير يد إنسان هو المسيح الذي ولد بدون أب من البشر واو شايفين المسيح والكاروبين الأربع حوالينه نشوف دانيال بيقول إيه كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فآطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد يقول صار نبو فظ نصر ضيع كتير ضيع كتير لأنه وسني لأنه مش مؤمن كان ممكن يشوف الكلام ده كان ممكن يشوف رؤى المسيح لكنه شوف حجر قطع بغير يد إنسان وعشان كده احنا كأولاد الله بنمجد الله الذي يعطنا هذه العطية أن نراه في حياتنا وفي أحلامنا وفي رؤانا فالمسيح هو الذي قال توضى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله توبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء نسلو ابن إنسان شايفين التعبير ابن الإنسان استخدموا المسيح الزيك العهد الجديد مش بس علشان يقول لليهود أنا ابن الإنسان مش بس الله الظاهر في طبيعة بشرية لا أنا فعلا طبيعة بشرية لا كمان علشان يرجع اليهود لهذه النبوءة وأول ما سمعوه بيستخدم هذا اللقب الخاص بالمسية قالوا له انت مجدف إزاي وانت إنسان تجعل نفسك إله ليه لأنه هنا بيقول عن نفسه ايه قاطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له تتعبد للمسيح هو في نبي بتتعبد للشعوب والأمم والألسنة سلطانه ده ملك سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرب المجد للمسيح يا إخوة نحن في المسيح ذاهبون إلى هذا الملك الأبدي الذي لا يزول ولن ينقرب وقد بدع هنا على الأرض في الكنيسة فالكنيسة هي ملكوت المسيح على الأرض التي ستسافر إلى السماء جماعة المؤمنين لنعيش في خلود أبدي مع المسيح الملك الذي غسلنا بدماءه وأعطانا هذه الحياة الجديدة الفرحان بالمسيح يكتب لي سبعة الفرحان بالعطية دي يكتب لي سبعة اللي بيشكر المسيح النهاردة على اللي عمله المسيح الصليب من أجله يكتب سبعة تصدقوني مرة سألت نفسي مرة سألت نفسي السبعات للمسيح بالمناسبة لأنه دي شهادة من كل واحد كتب سبعة أنه بيشكر المسيح من أجل العطية سألت نفسي مرة لو ما فيش الصليب إيه الكارثة اللي كان حتحل بي أنا شخصية ليه؟ ليه بقول الكلام دا لأني فاهم إيه هو الصليب أنتوا فهمين معايا كمسيحيين إيه اللي عملوا الصليب وأنا أتكلمش عن الصليب يعني الخشبة أنا أتكلم عن ما حدث على الصليب إيه الكارثة اللي هتكون في حياتنا أمام العدل الإلهي مطالبين بالموت الأبدي أمام عدالة, عدالة المسيح لا ننجو من هذا الموت والهلاك الأبدي في جهنم ولكن بما فعله المسيح على الصريب له كل المجد أنقذ حياتنا وأعطانا عربون الحياة الجديدة في الملكوت تستحق يا سيد منا كل إكرام تستحق يا سيد منا أن نجسو أمامك ونشكرك لأنك غسلتنا من خطيانا بكفارتك العظيمة على الصليب أعطيتنا الانتصار لكي ما ننتصر على الموت الأبد بدمك أعطيتنا قدرة أن ندوس العدو الشيطان أعطيتنا هذا السلطان بإسمك وأن نرتفع فوق الموت دي ما فعلت على الصليب يا سيد نشكرك من أعماق القلب مثل ابن إنسان هذه هي مملكة المسيح مجدا ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة دي مملكة المسيح وجاء المسيح في عصر الدولة الرومانية القاسية التي بطشت لقديسي المسيح وسحقت كثير من عظام قديسي المسيح ولكن تعالوا نشوف الآيات اللي بعد كده احنا شفنا نشوف الآيات 8 كنت متأملا بالقرون قرون الوحش الرابع الدولة الرومانية وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان لاحظوا التعبير وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وثم متكلم بعضائم بنشوف هنا القرن الصغير اللي تكلم بك زي ما حنقرف نفس الأصحاح بعد شوية وبعظائم ضد المسيح ضد الله ضد الكنيسة وكيف أنه قوى صغيرة وبعد ذلك أصبحت كبيرة هذا القرن الصغير يبدأ بالهرطقات التي ظهرت بداية من الغنوسية إلى أن تجسد هذا الإنكار وهذه الهرتقات تجسدت وتجمعت مع احترامي لكل الأحباء المسلمين الموجودين في الإسلام بداية من الغنوسية والآريوسية والمسطورية وإلى آخره تجسدت في الإسلام إنكار ألوهية المسيح إنكار فداء المسيح التبجح في شخص المسيح كل هذا تجسد وظهر بقوة في الإسلام كهرطقة من نابعة من الهرطقات التي ظهرت في التاريخ هذا هو القرن الصغير الذي بدأ في بداية في عصر الدولة الرومانية في عصر الدولة الرومانية بدأت الهرطقات تظهر وهو قرن جديد صغير غير الأربع قرون مختلف وبنشوف هنا بيقول لك قلعت سلاسة من القرون من قدامه وإحنا بنشوف الإسلام بعد ذلك احنا لو رجعنا للدولة الرومانية الدولة الرومانية كان قسمت على أربعة أقسام لو فاكرين اليونان وتركيا ومصر والجزء الخاص بسوريا والعراق وإيران وباكستان أنتوا صحيح معايا أنا أردت أخلص ثلاثة من هذه الممالك ثلاثة من القرون سقطت أمام هذا القرن تركيا مصر وسوريا وإيران وباكستان وهذه الجزء, الجزء أيضا الثلاث ممالك ولكن لم تسقط اليونان فهذا القرن الصغير هذه الارتقات التي استفحلت ووصلت وأصبحت في شكلها الكبير الإسلام وكيف أنه خرج من تلك البقعة وهدد وقتل وزبح في المسيحيين وفي اليهود وبدأ يضم بالقوة والعنف كل هذه الأماكن التي يغزوها ثم متكلم بعظائم تجذيف يعني بوقاحة ذا المقصود هنا لأن الإسلام تجسد في إنكار في إنكار الأساس للعقيدة المسيحية مثلا الرقم الأساسي في العقيدة المسيحية أن المسيح هو الله الذي جاء في الطبيعة البشرية لا هما هواش الله بانبي هذا هو التجديف على شخص المسيح وقاحا في شخص المسيح جاء المسيح لكي ما يقدم الخلاص على الصليب لا ما تصلبش محاولة حرمان الناس من خلاص المسيح هذا عمل الشيطان حرمان من الخلاص هذا عمل الشيطان هذا هو القرن المتكلم المتعجرف ولكن التعذية لقدسي المسيح حطنا الايات تسع وعشر على التكست عايز اشوفه لو سمحت الايات تسع وعشر وكنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيضا ابيض ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعشه له بنار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه الوف الوف تخدم ولا بواتر وقوف قدامه فَجَلَسَ الدِّينُ وَفُتِحَتِ الْأَصْفَارِ فَجَلَسَ الدِّينُ يعني وَفُتِحَتِ الْأَصْفَارِ قوعة تفتكر ان تكبرك وغرورك وعن جهيتك ستستمر لا لن تستمر فهناك ضابط الكل الاله من السماء يرى وهناك أوقات محددة عند العلي دي تواريخ ثابتة في ذهن الله وسيأتي في الوقت المناسب ليحاكم ويحاسب هذه العنجهية الشيطانية وضعت عروش اتجهزت خلاص عارفين لما يكون في محكمة كده ويكون في مكان للآضي ومكان للمستشار بتاعه من هنا ومن هنا حضرات المستشارين والحاجب والمتهم والشهود وهو زي كده طبعا مع الفارق في التجوية أنا بقول لك يعني وضعت عروش يعني جاء وقت الدينونة وضعت هذه العروش ليوم الدينونة عشان كده أولاد المسيح بيتعزوا لانه عارفين ان الطغيان والظلم لن يستمر فلا بد لليل أن ينجلي في شمس اللي مصدق ان في شمس يكتب لي اللي مصدق ان في شمس خلف هذا الظلام ستمحو هذا الظلام تماما شمس البر والشفاء في اجنحتها شمس المسيح له كل المجد يتصورون انه بانتقامهم سيتخلصون من المسيحيين من المسيحية وهم لا يعرفون انهم كلما ضغطوا على المسيحيين كلما انتشرت وانتدت الكنيسة وأقصد بالكنيسة مش الحيطان أقصد بالكنيسة جماعة المؤمنين تزداد كل يوم بيقولك ايه هنا وضعت عروش الآن الكلمة التيصل للمسيح هنا الآن يستد كل فم كل الذين تذجحوا كل الذين أخطأوا كل الذين رفضوا كل الذين علموا تعاليم خاطئة كل الذين اذبروا بالنعمة كل الذين احتقروا الصليب وعمل الفداء المقدم للعالم كل الذين احتقروا شخص المسيح كل هؤلاء الآن يستد كل فم وضعت عروش فعرش المسيح هو السرمدي وارفين السرمدي طبعا يعني اللي مالوش بدايه ولا له يعني الازل الابدي كلمه السرمدي يعني لما تحب تقول ده مالوش عليه ازلي لما تحب تقول مالهوش عليه ابدي لو عايز تقول ازلي ابدي المسيح السرمدي ولاحظوا هنا عرش لهب نار وبكراته نار متقدة حطونا الآية دي كده من عبرانين 12-29 عبرانين 12-29 يقول لك كده فإلهنا نار آكلة نار آكلة للخطاء ونار اكل للخطية في قلوب أولاده يطهرنا نار متقدة فلننشوف موضوع البكرات أنحار من حسقيال لو سمحت حطونا حسقيال الأصحاح الأول الآيات من 19 إلى 21 حسقيال الأصحاح الأول الآيات من 19 إلى 21 هو شاف رؤية وشاف الكاروبين الملائكة ومجد الله على الكاروبين بيقول كذا فإذا صارت اللي هي الكاروبين الملائكة الحيوانات صارت البكرات بجانبها أنت عارفين البكرات يعنيه يعني الدوليد العجلات يعني بس هنشوف العجلات دي ايه هي ده كلام عجيل صارت البكرات بجانبها واذا ارتفعت الحيوانات عن الارض ارتفعت البكرات الى حيث تكون الروح لتسير يسيرون الى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها لان روح الحيوانات كانت في البكرات يعني البكرات العجلات الدواليب دي دي جزء من الكروب عارفين تخيل معايا كده دولار لهيب نار اللي فاهمني اكتب 2 كده العجله اللي انت بتشوفها بس كتله نار ملتهبه وبتدور حوالين نفسها لان كانت في البكرات فاذا صارت تلك صارت هذه وإذا وقفت تلك وقفت وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها لأن روح الحيوانات كانت في البكرات يعني عايز أقولك أن الدواليب دية البكرات العجل ده جزء من الكائن نفسه جزء من الكائن السماوي الروحاني الذي يحمل مجد الله الذي يحمل شخص الله بكرات نار ملتهبة نار متقبة ده الكاروب يعني مش عجلة مش بكرة عادية لا ده نار متقبة نار ملتهبة لباسه أبيض كالسلج مش حيظلم حد دينونت عادلة دينونت عادلة لا يظلم أحد نهر, نهر نار خرج من قدامه اللي بيسمعوني اللي رفضين المسيح دي الدينونة. الدينونة التي تخرج من عرش المسيح نار نهر نار خرج من قدامه فوعد سدق انه فيه نهر خمر ونهر عسل ونهر لبن ونهر ماء لا عزيزي وهو النهر اللي خارج من العرش نهر نار خرج من قدامه نهر دينونة وإن كان شبه للأطقياء ولأحباؤه بنهر ماء صافي ليشير إلى الحياة لأن هذا أيضا رمز يشير إلى الحياة لكن هنا نهر نار خرج من قدامه يعني بإشارة ورمز للدينونة يستد كل فم كل لسان وبعدين تعالوا نشوف كده ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه الربو عشرة ألاف الربو الوحدة عشرة ألاف فبيقولك ألوف, ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه عايزك تاخد معي فرصة التأمل دقيقة واحدة تخيل لما تبقى تصلي انت بتشارك هذه الطغامات السمائية لما تبقى انت تصلي انت بتشترك مع دول بيكون هما بيخدموا في السماء وانت بتخدم في الارض هم بيرنموا في السماء وانت بترنم في الارض هم بيسبحوا في السماء وانت بتسبح في الأرض هم بيصلوا في السماء وانت بتصلي في الأرض ألوف ألوف تخدمه أنا اللاشيء الحشرة واجف وسط الألوف دي ايه الشرط ده يا رب ايه الامتياز اللي انت بتدهوني ايه العظمة دية اللي انت بتسكوب على أولادك بجأنا شيء والدون والمصدرة وغير الموجود بشترك مع دول مش كتير على نفسك مش كتير على حياتك عشر ثوان تغمض فيها عينك وتشكر المسيح مش كتير عليك غمض عينك كده عشر ثواني قول له أشكرك يا رب يا من جعلتني مسبحا مشاركا هذه الطغمات السمائية أشكرك يا سيد يا من أعطيتني صوتا يسبحك يا من أعطيتني لسانا يمجدك يا من رفعت اشتياقات قلبي إلى أبديتك أشكرك من أجل هذه النعم ومن أجل هذه العطايا تقول صدق يا عزيزي انك انت المخلوق عشان تعبده ابدا مش محتاج عبادتك اهو قدامك مكتوب الفوف الفوف تخدمه رجوات رجوات وقوفك قدامه مش محتاج خلقت لكي ما تشارك في نعمه الوجود لانه يحبك لان انت شيء رائع وجميل في عينه خلقت لكي ما تشارك في الحياه والوجود وفتحت الأسفار فتحت الأسفار في دينونا في الآيات 17 و 12 كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن القرن ايه اتطلع في وسط العشر قرون الهرطقات اللي وصلت للإسلام اللي اللي تبناها الإسلام وأصبح هو يمثله كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن طوقوا طول حياة إلى زمان ووقت يعني الإسلام لازم ينتهي من هذا الوجود حينتهي حي آجلا أم عاجلا ومن دانيال نفهم من سفر دانيال نفهم وسأقرأ قراءة الآيات 15 إلى 28 حطونا الآيات بعد تيكست لو سمحتوا من نفس الأصحاح من 15 إلى 28 لنرى الحقيقة والنهاية أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأزعتني رؤى رأسي فاقتربت إلى واحد من الوقوف ملاك وطلبت منه الحقيقة في كل هذا فأخبرني وعرفني تفسير الأمور يعني إذن التفسير تفسير الملاك لدانيال مش, مش بنخرف نقول أي شيء اسمعوا هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض أما قديسي العلي, قديسي العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبدين حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأظافر من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه خلوا بالكم وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه سلاس سلاسة وهذا سلاس القرن وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظر أشد من رفقائه وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم في حد بيدبح المسيحيين من ساعة مجال إسلام أكثر من الإسلام أو زي الإسلام كلمة غلبهم وهو يعني بيدفدح فيهم حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين لقدسي العلي وبلغ الوقت في وقت في وقت فامتلك القديسون المملكة فقال هكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها احنا شايفين هنا بنشوف على انه فعلا كان الحيوان الرابع دولة الرومانية متغيرة خلوا بالكم من تعبير حتلاحظوه كلكم اما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابع الارض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها والقرون العشرة من هذه الممالك هي عشرة ملوك يقومونها اللي قلناهم من نيرون الى بيكليديانوس ويقوم بعدهم اخر وهو مخالف الاولين ويزل سلاسة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي ويظن ايوى انه يغير الاوقات والسنة اللي نخلي باله من الكلام كده يكتب سبعة بردة فاكر نفسه هيقدر يغير السنة والأوقات والأعياد وقلوب العباب هو فاكر وعاوز لكنه فاشل له 14 قرن وأكتر عما لي في المسيحيين لكنه فاشل ده مين اللي بيقول الكلام ده ده دانيال دانيال النبي بيقول الكلام ده اكتر من ستة قرون قبل الميلاد حوالي ستة قرون قبل الميلاد ايه ده بيتكلم عن اللي بيحاول بعد كده وهيجي ويتكلم ضد العلي يعني اذا لما يقول له بأولونا الأحباء المسلمين إلهنا وإلهكم واحد لا للأسف لا يوجد علاقة بين إلهنا وإلهكم قال لخلقنا واحد الذي خلقنا هو إله واحد لكن الذي تعبد أنت لا علاقة له بنا لا نعرف فإلهك يتكلم ضد العلي ويبلي قدسي العلي ويظلم فانه يغير الاوقات والسنه ويسلمون ليده يعني الموضوع مش بقوه اسلام ولا غير اسلام لا ده باسمح من الله يسلمون ليده خلوا بالكم من الكلام زمان مش الان من زمان لا زمان واذمل ونصف زمان تاني تاني الحتة دي عايزكم تصحم عليش أنا طولت عليكم أنا خلصت مظبوط كده اللي كانت 1500 لكن أقل زمان اللي هو 1000 سنة وأزمنة اللي هي المئات ونصف زمان زمان و ازمة و نصف مش هتكمل الالف و مش هتوصف الالف و مش هيعديها الاسلام المسلمين اللي بيسمعوني هنا سجلوا الكلام ده على وحيد حسب ما افهم من هذه النبوءات حسب ما نفهم من هذه النبؤات الإسلام دلوقتي 1400 وكام وصل كان دلوقتي 1400 وكام 1430 في خلال العشرين سنة القادمة ستكون هناك أحداث كثيرة جدا ستغير وجه المنطقة تماما تماما يقول الرب الإله سيمسح كل دمعة حزينة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد نعم هناك آلام هناك تجارب صعبة لكن هناك أيضا تعزيات لا مشكلة تعود المسيحي خلال التاريخ أن الظروف الصعبة تنسكب فيها التعزيات من السماء بغزارة ونحن في مملكة المسيح وفي معية المسيح وفي تبعية المسيح سنبقى متمسكين بالمسيح إلى أن يأتي ليختطف أولاده من جديد أحباء المباركين ربما أكون أتأخرت عليكم أنا بعتذر لكن كنت حابب أكمل الموضوع هذا علشان إذا حقونا المرة القادمة يكون في أصحح جديد نتناوله مع بعض بشكر محبتكم واحتمامكم وصلاةكم من أجلنا بشكر الأخر ماني مجددا اللي رفع الصور بشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل أخونا سريان كريستيان كل الأحباء المباركين أعظمين وفشيشة ومين معنا اللي بيطعبوا على التسجيلات وأخونا سيف الكلمة أيضا وبطرس السرياني ربي بارككم جميعا بشكر كل الأحباء الأدمنس المباركين اللي أدوني فرصة أن أتكلم في وجودهم ربي بارككم ويعودكم ولا أنسى دائما أن أذكر بكل الخير أستاذنا الكبير اللي علمنا واللي أسس الخدمة دي الرب يباركه ويسمره ويستخدمه أيضا واللي بدأ موضوع المحابرات وموضوع الخدمة فنحن لا ننسى تعب الذين تعبوا الرب يبارك حياة الجميع مش همسى أبدا أشكر اليوزرس المباركين اللي بيدعم الروم بصلاةهم ولو سمحته سالوا من أجل كل الخدمة على الفانتور سالوا من أجل كل الغرف سالوا من أجل كل الخدام سالوا من أجل كل القنوات اليوم المسيح بيعمل بيكم عمل عظيم أرجوكم صدقوا الكلام ده صدقوا أن المسيح دلوقتي بيعمل بيكم عمل عظيم جدا. صلوا من أجل الجميع كل خادم يجف بالك صل من أجله كل غرفة يجف بالك صل من أجله كل قناة يجف بالك صل من أجله الرب يبارك حياتكم جميعا لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير لإلهنا كل المجد والشكر والسجود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لك كل المجد امين شكرا لك أختي المحبة الرب يباركك وتفضل المايك معك